عندي أمل عندي عزم معاقلة ما شكيت لو كل ما فيني سلام لو طحت ولا لو مشيت أرقى بأخلاقي قمم ازداد فخري jag har en ömla, en ömla har en في داخلي شيء ختم اني بكافح فحل وسعيد طفل معاقول قيام من طيب اخلاقي رقيت محال اني انهزم ببني بعيد Jag har en ömla, jag ما بذر دموعي عدم ما عمرت لدموع بيت حب الأمل يبني أمم مبدأ على بررسيت ما دام في عزمي كرم الله يباك عندي أمل عندي عزاء معاق لكن.